إنك لرسول والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتَّخَذُواْ ايمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اتَّخَذُواْ ايمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطوى على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطوى على قلوبهم فهم لا يفقهون. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ ۖ قُلْ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أن يفكون أن ي وأذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وأذر قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم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 الله لا يهذى القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تُنفِقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هم الذين يقولون لا تُنفِقوا على من عند رسول الله حتى ينفض ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئلرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل إلى المدينة لا الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المُنافقين لا يعلمون. وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المُنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومن يفعل ذلك فأولئك 116. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخفرتني 117. وأنفقوا مما رزقناكم من قرر أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخفرتني فيقول رب لولا أخفرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فيقول رب لولا أخفرتني والصدق وأكم من الصالحين. ولئن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ولئن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون.